من الله مع الذين تقوى الذين هم محقين الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه المادة. إننا بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله. Nu en dat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 إلا أن يشاء الله إن الله كان عزيزا حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما وما تشاءون إلا أن شاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين اعد لهم عذابا اليما واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وامينه على وحيه وخيرته من خلقه بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وكشف الله تعالى به الغمه وانار الطريق فجزاه الله عنا خير ما يريد ان عن هذا يا من الذي جميع الخلق يفتهل وكل حي على رحمه يريد يا من هذا هو المكان الذي يا من يكون فناء هو المكان الذي يريد ان يكون هذا هو المكان الذي يريد ان يكون هذا هو يا من يريد القلوب وما تحت الثرى وظلام الليل منسرد يا من دنا فنأى أن تحيط به الاوهام طرا أو الافكار والعلل أنت الملاذ إذا ما أظمة شملت وأنت من جاء من ضاقت به الحيل أنت المنادى به في كل نائبة أنت الإله وأنت الذخر والأمر en het is een regel die je moet veranderen. En het is het is een regel die je En het is een regel die je moet veranderen. En het is een regel وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله تحدثنا في الجمعه الماضيه عن مسؤولية الوالد والوالدة أو الوالدين تجاه الأسرة وعن تربية الأبناء وخصوصا نحن في فترة العطلة الصيفية وإن الأيام القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى يحدث فيها امر من الامور المعلومه لديكم فلقد طغى الهم والغم وبعض الناس كاب عليهم الحزن والاسى لما يواجهونه في الايام القادمه من امتحان الشهاده فان الابناء سيمتع سيمتحنون في الايام القادمه عن امتحان الشهاده وهو عون عظيم وكان لزاما علينا ان نشير الى بعض الاشارات وان نلقي الضوء على بعض الامور المهمه وان نوصي ببعض الوصايا النافعه الجامعه لان منبر الجمعه يعالج مثل هذه القضايا المهمه فالاشاره الاولى والتوجيه الاول للمعلمين الذين تولوا هذه المسؤولية الكبيرة الذين ودعوا فلذات الأكبر فعليهم أن يتقوا الله سبحانه وتعالى وأن يبذلوا قصارى جهدهم وأقصى ما عندهم والتوفيق من الله تعالى لأن أبناء الأمة إنما هم مسؤولية كبيرة عظيمة ولا أن الله كل راع عن مسترعا أحفظ عن ضيع والتوجيه الثاني إلى أولياء الأمور عليهم أن يحثوا أبناءهم على الدراسة والمذاكرة وأن يعلموا أبناءهم كارم الأخلاق وأن لا يربوهم على الغش وعلى الخداء وعلى الخيانة ولا بد من التوازن في التربية ولا يمكن للإنسان أن يشداء إن الأبناء في هذه الايام الضيقه فإنها هي ايام وحصاد عام كامل لذلك لا بد من التوازن فيها وان الاباء يعلمون هذه الامور جيدا فعلى كل والد ووالده وعلى كل اخ كبير وعلى كل مرب شهير ان يهتم بالطلاب في هذه المرحله التوجيه الثالث والاجاره الثالثه الى الطلاب والممتحنين عليكم مراقبه الله سبحانه وتعالى عليكم بمراقبه المولى سبحانه وتعالى واعلموا ان الله تعالى لا تخفى عليه خافيه وعليه فلا يمكن لانسان ان يغش وان يشفع كما يطلب وان يخدع وان ينظر الى الذي بجواره لأن الأيام القادمة بحول الله وقوته سينتحنوا أو سيمتحن في من الطلاب في هذه البلاد في شرقها وغربها وفي غيرها لذلك على الطلاب مراقبة الله عز وجل الذي يظن بالنجاح هو الله سبحانه وتعالى فعلى الطالب أن تكون ثقته في الله تعالى عظيمه لأن كثيرا من الناس في هذه الأيام تضعف صلتهم بالله عز وجل ويتكلون على جهدهم وعلى ¡Gracias! فَإِنَّ الْإِنسَانَ إِذَا جَاءَتْهُ الضَّرَّاءُ لَجَاءَ إِلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى قُلْ ما ينجيكم في والبعر لئن مَنْ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 إن هذه القضية قضية مهمة قضية التعلق بالله سبحانه وتعالى وما قلنا هذا الكلام إلا لما رأينا من هذه الأخطاء المتكررة الذين يذهبون إلى العرافين وإلى الزجالين والمشعوذين في هذه الأيام حتى يساعدهم على إنجاح أبنائهم فهؤلاء معا. لأن كثيرا من الطلاب في هذه الأيام يشغلون بالمذاكرة وبمعسكرات التدريس ويقبلون عن الأذكار الشرعية التي تبذل عن النبي عليه الصلاة والسلام ويؤخرون الصلاة عن أوقاتها فهؤلاء عليهم الله يضيع حق الله عز وجل لا بد للانسان أن يكمل العبادة وأن يتمها وأن يؤديها كما يرضاها سبحانه وتعالى هو أور ناضي الى الله عز وجل والمحافظه على الصلاة في وقتها والبعد عن المعاصي والآتام شكوت إلى وقيع سوا فأرشدني وهي سبب كل بلاء لذلك على الطلاب كذلك أن يبتعدوا عن هذه الضرب وعن هذه المعاصي وعن هذه الآزام وأن ينجوا الله سبحانه وتعالى نسال الله عز وجل أن يوفق شبابنا إلى ما فيه الخير والصلاح وأن يجعلهم قرة عين لآبئهم ولأوطانهم ولأمة الإسلام في مشارق الأرض ومظالمها امتحان الشهادة عظيم قادم إلينا في الأيام المبنى إذن الله تعالى لنا في الآجال وفسح لنا في الأعمار وهناك مواد أساسية لا بد للإنسان أن ينجح فيها لذلك يركز المعلمين يركز المعلمين على هذه القضية وغاية قفده هو أن ينجح ولده في هذه المرحلة، في هذه المرحلة الخطيرة التي هي بداية مرحلة قادمة. إذا كان هذا الأمر عليكم أحبة الكرام أن تنتبهوا وأن تعدوا لهذا الأمر عدنا وأن تبذلوا قصار جهدكم لأن في نجاح الشباب وفي نجاح هؤلاء الأبناء نجاح للأوطان ونجاح لهم فإن ان المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف لذلك على اولياء الامور وعلى كل انسان ان يلقي لهذا الامر حيدا وان يضع له اهتماما فهؤلاء الابناء ان الوقوف معهم وان تشجيعهم هو من انه عدد كبير وعدد هائل لا بد من الوقوف معهم ولا بد من تشجيعهم فان هذا من الدين ان الاسلام يأمر بالوقوف مع الضعيف ويأمر باليأمر بالتعاون على البر والتقوى ويأمر بكل ما فيه خير وكل ما فيه صلاح وكل ما فيه رفعه اصلى الله عز وجل لنا ولهم التوفيق والسداد اقول ما تسمعون استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين صفى والحمد لله على وحدانيته جل وعلا ولو كان معه آلهة كما يقولون اذن لفتروا الى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا يسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن، ويملي شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم انه كان حليما غفورا واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وامنه على وحيه وخيرته من خلقه وخير ما في ملكه صلى الله وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم البعث والدين ابتحار الشهادة اهتم الكثيرون من الخبراء اهتم الكثير من الخبراء ومن الادباء ومن الإعلاميين وغيرهم بهذا الأمر العظيم ولكني اشير كذلك حتى يكون الواقع الذي نعيشه يرتبط بالكتاب والسنه ويرتبط بالمالات والخواتيم لابد ان نشير الى امتحان أكبر والى شهاده اعظم والى توفيق اجل الا وهي شهاده ان لا اله الا الله محمد رسول الله عليه الصلاه والسلام من اجل هذه الشهاده خلق الله تعالى الخلق وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين من اجل هذه الشهاده نصبت الدواوين وقام سوق الجنه والنار وارسل الله تعالى الرسل وانزل الكتب وبين الشرائع ووضح الاحكام شهادة ان لا اله الا الله محمد رسول الله عليه الصلاه والسلام لا اله الا الله اي لا معبود بحق فوق ارض الله الا الله سبحانه وتعالى محمد رسول الله هو رسول من عند الله عز وجل ارسله الله تعالى الينا بالبينات والهدى وعقده بالمعجزات وايده بقوته وعزته وقدرته وجعل الله تعالى له صحبا كراما دافعوا عن هذا الدين وحموا الينا هذه الرساله حتى دخل الناس في دين الله افواجا وفتحت الفتوحات وانتشر الاسلام في مشارق الارض ومغاربها ويلزم من شهاده ان محمد رسول الله عليه الصلاه والسلام اربع لوات طاعته فيما امر وتصديقه فيما اخبر وامتنى ما نهى عنه وزجر شرع. لا اله الا الله محمد رسول الله عليه الصلاه والسلام من كان اخر كلامه من الدنيا شهادة أن لا اله الا الله دخل الجنه نسال الله تعالى العظيم من فضله وان يجعلنا جميعا من اهل الجنه هذه الشهاده بذل اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام ارواحهم فيها رخيصه وبذلوا دماءهم وأنفقوا أموالهم وتركوا أوطانهم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف من عباد هذه الشهادة العظيمة التي هي سبب السعادة وسبب السيادة وسبب الريادة لأمة الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها ومن, ومن عمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما هذه الشهادة كل خير فيها وكل بر فيها من اراد العزه فعليه بهذه الشهاده من كان يريد العزه فلله العزه جميعا من كان يريد القوه فكذلك عليه بهذه الشهاده استغفروا وطبقوا ثم توبوا اليه يذدكم قوه الى قوتكم ولا تتولوا مجرمين من اراد الامن عليه بهذه الشهاده الذين آمن من اراد الراحه النفسية والسعادة القلبية فعليه بهذه الشهادة من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنزينهم أجرهم بأحصر ما كانوا يعملون هذه الشهادة لها امتحان كبير وفيها سؤال عظيم وإن الذي يسأل عنها هو ربنا سبحانه الشهادة. يسأل الله عز وجل عنها الأولين والآخرين فلنسألنا الذين أرسل إليهم ولنسألنا المرسلين فلنقصنا عليهم بعلم وما كنا غالبين ما سقط في الشهادة الأولى وما سقط في الامتحان الأول امتحان الشهادة فربما أن دور آخر وربما أن يعود سنة مقبلة ولكن ما سقط في شهادة ألا إله إلا نجاح ينجح? ينجح واي فكرة يصير بها الى الامام? ان اذا كان للشهادة السودانية مواد اساسيه فان الشهادة هي الاساس في كل عمل. لا يقبل الله تعالى الصلاه ولا يقبل الله عز وجل الزكاة ولا يقبل الحج والعمرة ولا صرفا إذا أنشرك الإنسان بالله عز وجل ولبس في هذه الشهادة بقدمنا إلى ما عملوا من عمل، فجعلناه أبرا منثورا فهذه الشهادة شهادة أن لا اله الا الله محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام هي الأساس في كل شيء فمن أقنها وجودها واستعد لها وذكرها واستعد للقاء الله تعالى بها فهو من الناجحين يعيش في هذه الدنيا طيبة. يعيش طيبا لانه طيب الله تعالى لا يقبل الا طيبا وانه سيموت طيبا هذه الشهاده هذه شهاده ان لا اله الا الله محمد رسول الله امتحان الشهاده الاكبر وامتحان الشهاده الاعظم فيها لذلك على الانسان ان يحرص عليها اذا كان الانسان في هذه الشهاده امتحان الشهادة الصغير هذا يرثه همما ويرثه غما ويجعله قلقا مضطربا ياتي من معلمين الى بيته we geven de asaat die de mederza en we stemmen bij Deze bevelen zijn: er is Allah, de Messias. En als we niet met onze kinderen leren over de dingen van de wereld, dan en de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 لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك الذي يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون ارسى هذا وانظروا الى هذا المثل الكبير وانظروا الى هذه القصه العظيمة حتى لا يظن الناس ان الدنيا كل شيء قد يعطيك الله تعالى الدنيا وقد يمنعك من الاخره وذلك هو الخسران المبين اصلا الله تعالى الله وقد ينعم الله تعالى عليك بالدنيا وينعم عليك بالاخره وذلك هو الفوز المبين نسأل الله ان يجعلنا من الفائزين وقد يكون الانسان خاسرا في هذه الدنيا ولكنه ناجح في الاخره هذا ايضا من الفائضين قال عبد الله بن دينار رحمه الله تعالى خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهم الى مكه فلما انحدرنا من الوالي اذا براع يرعى غنم فقال له حماده الخطاب رضي الله تعالى عنه اراد ان يختبر هذا الراعي قال له يا راعي ويا غلام بي هذه الشاء اختار شاتر من الشياه قال له بع هذه الشاء فقال له يا عبد الله انما انا عبد مملوك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 رضي الله عنه قال له فأين الله أين الله إذا قلت هذا لثيدي والذي و... و... له المال ونجوت من هذه الدنيا فأين الله ماذا أقول لله تعالى يوم القيامة فبكى عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه وقال كل الناس يخشون الله إلا عمر ثم ذهب إلى ثييره واشترى منه هذا الى هذه النماذج العجيبه وانظر الى هذه الامثار الغريبه قد يكون الانسان امي ودائم لكنه يعرف الله ويراقب مولاه هذا هو الفوز الحقيقي وهذا هو النجاح الابدي السرمدي عندما هدد الفرعون من امن مع موسى عليه السلام قال لو اقطعن ايديكم وارجلكم من خلاف خلبنكم في جذوع النخل verklaar en wat je hebt gezegd. الذي من وفقه الله تعالى اليه فهو من السعيدين في الدنيا والآخرة من السعداء في الدنيا والاخره امتحان الشهاده وماذا رقم امتحان الشهاده اشعارات وعبر ومواعظ ومواقف لا بد لنا ان نقف معها والشباب المظلمون على هذا الامتحان لا بد ان نربط هذا الامتحان بامتحان الاخره ولا بد ان هذه بهذه الاسئله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 En we zijn de buurt van de kerk. zijn hier in de buurt de kerk. We zijn hier in de buurt van de kerk. We de buurt van de kerk. We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 En ik heb ervoor gezorgd dat ik hier niet mag staan. Ik heb ervoor gezorgd dat ik hier niet mag staan. Ik heb hier niet mag staan. Ik ولعل يوم الاثنين القادم هو اول ايام امتحانات الشهاده فعلينا ان نهتم بالتوجيهات التي ذكرناها في الخطبه الاولى وما لم نذكره على الانسان كذلك ان يهتم به وان نقف وقفه الصدق مع هؤلاء الابناء وأن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 Mustapha del Ramadan, al al in het verleden. Alom, een zoon van de stad, afin de maat, de stad, de stad, de al de stad, de stad, de stad, de stad, de stad, de stad, de stad, de stad, Sui القضاء qaza wa اللهم al-A'da. Allahumma inna nas'aluka الشهداء والنصر على wa يا al الارض wa nasra al-A'da ya Rabbi al-ard wa al-sama. Subhan Rabbi al-aziz al-mustafun. Wassalamu لهم al الله Wa وجل ان يشفيهم جميعا شفاء عاجلا غير lika mawla. Jarjuna al-tu'ali luhum. A'la Allah al-aziz al-la. An yashfihum